لا اله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ان يقولوا افترى 119. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 110. الله الذي خلق وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَمْ تَتَذَكَّرُوا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ تُمَّ يَعْرُجُ إِلَيَّ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خافِي مِن رُوحِ وَجَالَنَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض أئنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلُ الْمُؤْمِنُونَ ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء توفاكم نلك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل يتوفاكم نلك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول من مين أملأ النجمان لكن حظ القوم من ان ان نجنا لم لان نجنا من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون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 جَهَنَّمَ لَمَ لَئِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ أَيُّهُ بِكُمَا ذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ